إِذَا ثَقَفُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَبْسُقُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَيَدَّعُونَ لَوْ تَكْفُرُونَ لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا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 in keentalaziz ul-hakim. La kodi keentalakum fijim uswetun hazanetulli men keentalakum fijim uwe lucht en lucht. Uwe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 Lahunun, lahun, lahun, lahun, lahun, lahun, lahun, lahun, lahun, lahun, lahun, lahun, lahun, lahun,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 إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين